اديني فرصة فهمك وديني وقت ودي اكلمك من غير كلام ما يصدمك بعدي هاليك الاختيار خليني مرة والكلام وعلمك سر الغرار هيفيد بي بس الخصار اسمعني بس وخد قرار فيك وخلاص عرفت الدنيا بيك شفت بعينيك شفت الحياة اديني وقتك ثانيت اشرح شوري في كلمتك انت اللي بحلم اكون معاك انا حب لك انا روحي فيك خلاص عرفت الدنيا بي شفت بعيني شفت الحياة اديني وقتك ثانيتين اشرح شعوري في كلمتي أنت اللي بحلم هاكن معا كل العشين دخلت قلبي بنظرتين وهلاقي زيك تاني فين قلبي لوحدك انت فيه يا عطر واردبته معاه وعشت همساته هنا ما تقولش نبعد تاني لا دان عمري وياك ابتدى وخلاص عرفت الدنيا بيك شفت بعينيك شفت الحياة اديني وقتك ثانيتين اشرح شعوري في كلمتين انت اللي بحلم اكون معاك انا حبي لي انا روحي فيك عرفت الدنيا بك شفت بعينيك شفت الحياة اديني وقتك ثانيتين أشرح شعوري في كلمتين انت اللي بحلم هكن معي